يا من مصير كل شيء إلي ورزق كل شيء عليه يا قديم الإحسان يا دائم المعروف يا من يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الضلما يا من ان نسيناه لا ينسانا وان تركناه لا يتركنا يمهلنا ويرحمنا